طاووس الرجال من الشيطان نرجس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم كل من والفه فازري نعم عليك سلام فيما اكتب وهو وصايا ونصائح للخضاب وطلبك الحوزه الشريف على خط من يجد هو فقد وجد هو من الذي يجد نفعه امره لله كنا هنا كان من قبل مات طالب الحوزه او اي شخص متكبه لمسؤولية الاجتماعية لها مقومات ثلاث اولا او كل محاور ثلاثة لشخصية اولا المحور العلم وهو ما تتكفل الحوج باعطاء ثقه وعصول ولغة ومنطق وإلى آخره ثانيا المحور الاخلاقي وهو تعبه على تحديد نفسه وتطهير قلبه وإخلاقه لله سبحانه وتعالى والمحور الثالث هو محور الوعي الاجتماعي يعني أن يكون رجولا واعيا مهتما بأمور مجتمعه لا بطيرة بالأمور ملما بالضرط الذي يحيط به هذا هو المحور كما وكذلك أنا أن المناهج الحوزوي لما ما بالمحور الأول وهو المحور العلمي على مناقشة فيه أما المحوران الآخران فكأنهما تركه إلى نفسي جهد الشخص فإن حقق فيهما شيء فهو إلا فلا لذلك كانت نفس كبيرة في ان نسب هذه السفرة حدر الانساق وهما المحوران الثاني والثالثة عن محور الافناء ومحور الوعي الاجتماعي لكن عقد درس خاص في المحورين قد لم تحن فرصته بعد فإذا لا بس نستغل المناسبات الدينية لان بعض التنمات في هذه المجال ونحن نعيش بكراعب الغبيب فاذا هذه فرصة سمينة وجيدة ان نقول بعض الكلام <تصفيق> ان الامامه ولا امر الناس ضروره اجتماعية لا يختلف فيها اثنان وقد اطبق عليها جميع العقلاء، ولا يمكن لحياة المجتمع ونظام معاشه ان يستقيم بدون امام ورئيس يدير شؤون الامه وقد اجمع علماء الاسلام علماء الاسلام على ضروره وجود امامه طريقا طائفة مصر في الامام بين السنة والشيعة وأن من النجاوة في لقد اجمع علماء الاسلام على ضرورة وجود امام واذا كان بينهم خلاف بين الصائفة في اي في التفاصيل والتطبيع لا اكثر لا فابناء العامة يقولون بالشورى او الامر لمن غلب كما نوجد في بعض السرمات ونحن الخاصة نقول ان هذا النصر وانا الفريق المستفين على انه لا بد من وجود امام ونحن نقول انها بالنص وانها حق لمن اجتمعت فيه شروطها سواء سمحت له الظروف بالقيام بالامر او لم تسمع كما في الحديث المبي الموجود المشور الحسن والحسن امامان وان قاما بالامر وان قعدا وخذلتهم الظروف عن القيام بالامر وقد اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الامر وهو تعيين يلي الامر بدقه فكان لا يخرج سرية إلا عليها أمير مهما قل أفرادها بل في الحديث إذا خرج إثنان للسفر فليؤمر أحدهما يكون الضرور أن يكون لكل تجمع أمير ولو كان إثنان فقط وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لغزوة لا يترك المدينة بدون خليفة الله بل روي في حديث إمام فاسق خير من عدم إمام. لأنه هذا الإمام ولو كانت به تأصد الصعود وتقوم مصالح العباد وجوزوا كما أخذنا في كتاب المجاسب يجوز على الإسلام دفع الزكاة والخراج إليه إلى الإمام وجعلوها مبرئة لذنب كأنها واصلة إليهم عليهم السلام لذا كان من المسئوليات حامل الرسالة أي رسالة ومنها رسالة الإسلام التي نحن بسببها أية رسالة لذا كان من نتوليات حامل الرسالة ووضائته بل أهمها على الأطلاق تعيين الخليفة والإمام البديل لعدة مصالح مهمة والقرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرج الله واليوم الآخر وكما سأستى بكل تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الأمر فنحن عندما نقرأ ليس حدثا تاريخيا نمر به مثلا أو لأنه عقيد من عقائدنا لا. وإنما من الأهداف لحق <تصفيق> أستله والعقل يفهم لولا تريده والإيمان البديل لعدة مصالح مهمة أولاً ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها هاي ما هي الرسالة في ظروف تعين الإيمان البديل أن لا حامل الرسالة عن الساعة على عدة مصالح مهمة أولاً ديمومة الرسالة واستمراريتها في أداء دورها فإن أي رسالة مهما كانت تمثلت من نقاط قوة في رسالة الاسلام كل نقاط القوة تجمع بها صحيح على العين والرأس فإنها تبتسي بنهاية تساحبها نحن شبنا الديانات في كذلك المسيحية مما رقعه سلام الله على المسيح مما أصبح انجيل لوقا وانجيل يوحنا وانجيل جلس يلن يرسم نجين المسيحي إلا اسمه أوهو بعده فكيف إذن نجين الاسلام اللي هو وحي خالد يرجى له أن يكون له يوم القيامة فإن أي رسالة مهما كانت تمتلك من نقاط قوة رساله الإسلام فإنها تنتهي بنهاية صاحبها، إلا أن يواصل الطريق من هو جدير بحمير فالمصلح الأولى في ضرورة تعيين البديء بينينة الرسالة والتمراريات المصلح الثاني قطع الطريق أمام غير المؤسلين في هذا المنصب الإلهي بتعيين البديل حتى بعد ماك واحد يقول الآن عين البديل خلاص. ثانيا اذا قطع الطريق امام غير في لهذا المنصب الالهي فان الامرة والزعانة خصوصا الزعانة الدينية بما لها من قدسية وحيبة وجاه من اهم ما تنزع اليه النفس الامارة بالسوء ففي الحديث اخر ما ينزع من قليل الصديقين حب الجاه يصل الى مرحلة الصديقين، بعد مرحلة متقدمة ومع ذلك يبقى حب الجاه في نفس مجيبة فإذا المصلح الثاني قطع الطريق أمام غير المؤثرين، إذا سيكون المتردثون بها بالزعمة، فتكون الزعمة الدينية، سيكون متردثون بها كثيرين والحالمون بها والصاون إلى تحجيرها أكثر. فالصلح الثاني إذا في تعيين البديل، فيقطع الطريق أمام الحالمين غير المؤثرين بها. المصلح الثالث، فصيانة الأم من التشتك، وحمايتها من التمزق. فإن من شأن تعدد المتقدمين لهذا المنصب أن تتعدد الاحزاب والفرق الموالية لهم وكل يجر النار إلى فرقه فيتمزق أمر الأمة وتصبح طرائق طبادا وها هي الأجيال بعد الاجيال تدفع ثمن هذا الكيك والضياع والى أمرها إلى الانحلال ولو كانت جرت ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لك لكن على كل لم يؤمنوا فتسم بهذا الامر الجليل وهو تعيين الامين يعيي السلام بديلاً في الخلاثة فما من هذه البركات والنعم لذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فتفشلوا يتذهب ريحكم لذا التشتت والتباعد عن حبل الله يؤدي الى ذهاب الريحة البولة طبعاً وذهاب الكيان واعتصموا بحبل الله ما هو حبل الله يجيء حديث شريك يشرحه وفي مسلح قرآن مجيب لكني قطر قناة اللي حافظة الآية يتحدث هذا في بالي وحبل الله المندود إلى الخلق ومستقلان كتاب الله وأهل بيت نبيه صلوات الله عليه اجمعين كما دلت عليه النسوس الشريفه فإذا الاعتصام بحبل الله اللي هو القرآن أهل البيت يحفظ قيام الأمة من السكتس ومن الضياع، هذه هي المصلحه الثالثة فإذا في, في تعيين الإمام البديد لقد اشارت الزهراء سلام الله عليها إلى هذه الفكرة المهمة في خطبتها بعد وفاة ابيها صلى الله عليه وآله وسلم فقالت وجعل امامتنا نظاما للملة أي اي ان الامام عمره تنتظر على الامة ويحفظ قيانها المصلح الرابعة في تعيين الامام البديل ان حامل الرسالة اية رسالة ومنها رسالة الاسلام لا يستطيع ان يستمر في حتى النهاية ويقدم كل ما عنده قبل ان يطمئن الى وجود البديل لانه قبل ذلك يخشى على مستقبل الرسالة فاذا احرج استماع الشريط في شخص اخر استطاع ان يتقدم دون ترددين او خوف على مستقبل الرسالة هذا الخوف الذي اشار اليه نبي الله عليه السلام وحيث لم يكن خوفا خوفا مظموما طبعا النبيه الكريم من أول العجم بل كان خوفه محمودا خوفه كان على مستقبل الرسالة ان يقتل وتزيع الامور ده. لذا كان أي لدعاء له نبي الله سلين موسى عليه السلام ماذا واجعلني وزيرا من اهلي هارين اخي اشدد به اجري واشركه في امري هاي هي المصلح الرابع في تعين الامام البديل هذه امور بركها كل عاقل ويزباد الامر وضوحا كل ما أهمية اهمية الرسالة كدين الاسلام الذي جاء رحمة للعالمين من الجن والإنس أجمعين بعد وكلما تعاظم منصب الشخص الراعي والغائب عن الصاحب فقد يغيب رب الأسرة صح تحمل مسئولية أن افترض الوحية شرعها الأسلام مثلا فقد يغيب رب الأسرة فلازم ينصد ولي الطيوم خصوصا لعنده آخرين عندما يزداد مسئولية كأن يغيب افترض وكيل مرجع ديني في منطقة معينة شوف يخلي مثلا وكيل آخر بديد فكلما تتعاظم الموقع والمنصب تتعاظم المسؤوليه في نسب البديل وكلما تعاظم منصب الشخص الراحل والغائب عن الساحة وعشرة موقع هو امامه المسلمين وولاية أمورهم فكيف لا تتناوسه المطانع يتتاجى الاهواء الأهواء اذا كان هذا الأمر هاي واضح أفمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهل هذه الأمور الواضحة وهو المتصل بسبب الى الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا يحيي يوحى فكيف يقال ترى امر الامه ذا هل يخلع عن هذه الامور التي لا يخلع عنها اضخط انسان ان يقال انه صلى الله عليه واله وسلم فوجئ باجمله قبل ان يفكر بمستقبل الامه وقبل ان يستعد لتهيئه البديل مهما كان شكله او صيغته وهو الذي عامله هذا ما يخلع المرصوص طبعا انه فوجئ قبل قار يعني توجي ابي قبل ان يفكر بمستقبل الامه وينصب البديل لكن هذا غير وارد في حقه بل ذاكر هذا. هذا الشيء يأتي ان شاء الله هذا الشيء وهو الذين عامدته مرارا وصرح بقرب وفاته في حجة الوداع وحينما قال ان جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في السنة مرة وعارضني في هذه السنة مرتين ولا اظن ذلك الا لجني عجلي فذل لم نكن مفاجئا انا فأبقى ان شاء الله على انسلامي هذا يبقى المطاويت الطبيعية خلنلغي اعتقادنا يعني الكلام عام حتى ويالطوائس الاخرى فخلنلغي طوائس اعتقاداتنا مثلا لو انسان بعض يشاركون في هذا معظم خلن اعتقادنا الانسابات الطبيعية ينشوف الامر فلا ماذا يؤدي حتى تكون حجة ادلة أم أن يقال أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حريصا على الأمة ولمهتم بأمرها فالتواجه قدرها بنفسها ولو آل أمرها إلى الفناء ولكنه بأطعابه سبا هل يمكن أن يكون هذا تفكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالتي مقضت غزلها من بعد قوة أنفاذا وهذا لا يزدر من أبسك الناس لا يترك غنمه إذا خرج لحاجة أي حتى يعين لها رائيا ولم يفعلها حيث يفكر في الأمة كذا ولم ينصب دينا له ولم يفعلها الخلفاء من بعده فالأمة المس على الثاني وهو يخشى الله في أن يلقى ولم يولي على الأمة أحدا هكذا يقول يعني وجعل الثاني الأمر شورى بين ستة من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل كانوا أحكم من رسول الله أن كانوا أبخر بالأمور منه أن كانوا أحرص على الأمة منه صلى الله عليه وآله وسلم ذه فكي في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكمل العقلاء وثيب الحكمة وهو يرى بعينه الاخطار المؤبقة بالامه من الداخل والخارج ففي الداخل كان المنافقون والمرجسون في المدينه بنفس القرآن والقائلون ليخرجن لعز منها لذل وقد ازدادت شوشتهم هؤلاء المنافقون بعد الفتح حيث تسلم ولا نقول اسلمة حيث استسلم الكثير منهم رضوخا للأمر الله تعالى عن طناعة بالإسلام وكانوا يعارضون تصرفات رتول الله صلى الله عليه وسلم علنا وينتقبونه ويشككون في صحة أفعاله والشواهد على ذلك كثيرا ما قاموا في ديانها بس أشهر لتمكنكم فلا ضلاء وخطباء وهذا الحادث التاريخية في ذهيكم كما في صلح الحبيبير يقول الرجل لماذا نعطب دليلية من أمرنا يقول هذا لرسول الله ورجية الخميس الذي يقول ان الرجل لا يهجر يعني يفارحون ويواجهون بال... بالاعتراف حيث قالوا عنه صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعجر وتخلصهم عن جيش اتامه رغم لعنه صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عنه هذه الاختار كلها وهو موجود حي اذا بعد غيابه كيف يكون الامر ويترك الام الفدا مضافا الامر اخر كنا التفكر ملاسا الى ان الانتشار السريع للإسلام وقصر فترته بالنسبة لعظمة اليغيطة التي جاء من اجلها وهي نقل الامنة من حقيق الجاهلية وظلماتها الى نور الإسلام وسعادته. فرى افسر الانتشار وواسع الإسلام فار بعض الفتاة الان امر هؤلاء المسلمين في الرسالة سنتين هل تبسي سنتين هل نقل هؤلاء الاعراض من الجاهلية بكل تفاكلها المشينة الى نور الإسلام لم تكن لا فهؤلاء يطلقهم الرسول في باع لأن الانتشار السريع للإسلام وقصر تسلته بالنسبة لعظمة الرغيثة التي جاء من أجلها وهي نقل الأمة من حقيق الجائلية وظلماتها إلى نور الإسلام وسعادته أدى إلى وجود قائدة عريبة المجتمع وانتصل إلى درجة كافية من فهم الرسالة واشتعادها والتفاعل مع تفاصيله وهم هؤلاء بسبب المقصد التي لاقوها وهم معرضون للانهيار والهزينة مع اي امتحان يواجههم في حالة غيابه صلى الله عليه وسلم وهو ما وقع سألا حين ارتدت الجزيرة ولم يبقى على الاسلام الا تلك سلة القليلة في المدينة المنورة التي عركتت التجارب وصلبت اوضاها الامتحانات المتتالية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاخطار اذن التي كانت محبقة بالمجتمع من الداخل ومن الخارج كان هناك المتربطون بالإسلام شرا الذين أعيتهم الحيل في القضاء عليه حيث بدأوا التاريخ محاولات للقضاء على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بدأوا بتعذيب أصحابه في أول الرسال صلى الله عليه وسلم ثم حاصره في شعب أبي طالب اقتصاديا واجتماعيا ثم تآمروا على قتله فهاجر إلى المدينة وبات علي عليه في كراسي ثم جهز الجيوش لقتاله فلم يصلحوا في, في شيء ولم يبقى امامهم الا نهايه حياته لتميث دعوته بموته بل حاول بعضهم فألم اغتياله كما اتفق رؤساء بني عامر نبيدة في السير تقرؤوها اتفقوا على قتله جاءولي المدينة جن بعد وما في الجبل في خروجه الذين اليمان <تصفيق> وفي الخارج كانت ايضا والاخبار من الخارج بعد كانت ايضا الدولتان الرومية والفارسية اللتان بدأتها تفكران جديا في امره صلى الله عليه وآله وسلم بعد ان غطى نوره الجزيرة كلها من اليمن جنودا الى تخون الشمال والعراق شمالا بل انه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ التحرص بالدوله الروميه في معركة مؤتع وغزية التبوث وارسل الرسائل اليهم وكانت يرتلهم يطيب الإسلام للإسلام بلهجة الواسطة بالنصر والمستعلي عليهم هذه كلها مدررات تكتيرهم الجدي بالقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته كل هذه المصاعد من الداخل ومن الخارج اللي أشرنا إليها على محوره ساقلان فقط ومن يقط لا يسأ. كل هذه المصاعد والتحديات التي تواجه الأمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت نصب عيني وهو صاحب القلب الرحيم الذي نظر حياته لله تبارة وتعالى ولإصلاح الإنسانية وإنصادها من الظلمات إلى النور وقد يصفه القرآن الكريم ماذا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن الثم كذا كان هذا والسيء الله عليه وسلم والأمة أمام هذه الأخطار التي تستهددها قال من المعقل أن تتأمر الأمة كذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنبتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فكيف يترك امر الامه بهذا فهذا الاحتمال اذا وهو أنه لم يعين خليفه وبديل هذا احتمال مرجح قطعا بقي احتمالان اخران لمستقبل الامه بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم تبنت كل واحد كل واحد منهما فائقه من المسلمين الاول وهو الذي تزن به العام إن الأمر إلى الأمة نفسها فهي تختار من تشاء وهو مرفوض أيضا لأدة وجهة الأول قصور الأمة عن بلوغ مثل هذه المرتبة وعدم وعي أسفره وانشغالهم عن تحمل هم الرسالة كما عبر أحدهم ألهان استفق بالأسواق فهي سلموا لبعض من فتبا منه لما سئل أنه لا ألهان استفق بالأسواق فذا كان هذا مستوى من تتدى منه هيا كنت كل اليهم امر تحديد الامام الخلوث الناس كما عبر احدهم الهان الصدق بالاسياق ويقول بعضهم كنا نغتمن صرفة مجيء الاعراب يسأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم احكام ديننا هكذا كانت مستوى الامة كنت يصل اليها امر تعيين الامام الوجه الثاني لرفض هذا الاحتمال عدم سبور شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح تفاصيل عملية الاختيار لو كان لما يدعون وشروطها وأحكامها وظوابطها بينما كان لا يقتل صلى الله عليه وسلم عن بيان تفاصيل الأحكام الشرعية الأخرى ومسألة الإمام أصلها وأساسه كل حكم شرء سرد الحج مثلا لما نزل لله على نفس الدول لا هبد نفسه حد وقال حدوك ما أحد هنا قفوا في عرصات هناك عليه كذا هناك عليه كذا كان يبين تفاصيل احكام الشرعية لان اذا كان الامر يريدوك له الى الامة فهلا وقال انك اتخبط يبين الامام تفاصيل هذا الاختيار ومن وما هي الشروع ومن هم الذين لهم أهلية الاختيار وهذا لم لن شيء من ذلك ولو كان لبان كما يقولون الوجه الثالث عدم التزام مثل خلصاء الذين اعقدوه بهذه الفترة فلا كانت المسلمة موكولة للأمة اللي اتزم بها من بعد ولو كان لها وجود هذه سفرة الاختيار كما يزعمون لدان أمرها وغفر الوجه الرابع ان هذا المنصب العظيم له منصب الإمامة كما نسمع ونقرأ في الآية الشريفة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهم قال إني جاء لك للناس إماما ويفشرها الحديث الشريف في تبساوي الآية فقلوا إن الله اختار إبراهيما عبدا قبل أن يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل أن يستخذه رسولا واتخذه رسولا قبل أن يستخذه قليلا واتخذه قليلا وابتلاه بالكلمات فأتمهم ونجح في هذه الامتعامات فاختاره للناس إماما هذا هو منصب الإمامة فتحسن يبقى الأمره للناس؟ إن هذا المنصب العظيم له مؤسلاته الدقيقة التي لا يعلمها إلا المطلع على الأسرار، ومن لا تختبأ عليه خاتية في السماوات ولا في الأرض، لذا قال تعالى: يرنبك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار من أمرهن، وقد سهرت الكلمة التي، وقد سهرت الكلمة التي كان يكرره كل من يطلع عن فس عن شريك أهل البيت على المصلى، ماذا كان يقولون الله أعلم حيث يجعل في حالته. في رتكز الناس. ان هذا المنطق وهذا المنطق وهذه الرسالة الله تعالى الذي يختار لها من يشاء مرتكز في أبهن اذا هذا الاحتمال كان رائضا مرفوض ولم يبقى الا الاحتمال الاخر وقتب النطق ندرسة اهل البيت سلام الله عليه وارسى قواعده رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوعبه الشفية من اصحابه لذاقعوا عنه وشرحوا به رغم الوعيد والتهديد ومضوا عليه شعوداً وشهداء وذلك بتهيئة الشخص البديل وإعباده ليكون مؤسلاً لمواصلة وظائف ومسؤوليات الامام بشكل تام وكامل لقائل وهذا الاحتمال يبدو طبيعياً في ظل الظروف التي عرضناها وفي ظل القابليات المؤسلات التي كان يحملها أمير المؤمنين عليه السلام وعنى هنا اتتلم وسط الحسابات الطبيعية المنظورة بغض النظر عن التخطوط الالغ ها. لكي يكون مغمعا للجميع يوجد في التاريخ وفي نصوص نهج البلاغة الشواهد الكثيرة على هذا الاعداد وهذه التربية التي بدأت منذ اول يوم خرج بذي امر المؤمنين عليه السلام الى هذه الدنيا حيث اعتضن اغير رسول صلى الله عليه, عليه وسلم وقام برعايته الكل هلو اريد مثلا ان يكون هذا كتابا تفصيليا تبكر الشواهد اول ما ولد المسلم اخذه رسول الله عن نفعه وعلى اخير بأس لما مر ابو طالب في ذيق ووزع ابنائه على امومة ولاد عنه كان علي عليه السلام من حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها شواهد على الاحتضان والعباد والتربية من اول ايام وهذه التربية التي بدأت منذ اول يوم خرج به يرى المؤمن عليه السلام الى هذه الدنيا حيث احتغنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعايته وانا هنا اختار نشفا واحدة من نهج البلاغة فيه علي عليه السلام بنفسه هذه التربية وهذا الاعداد المتكامل للخلافه الالهيه قال على عليه السلام وقد علمتم موضوعين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخفيفة ولقد كنت أتبعه اتباع الخطيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علمه ويعمرني بالاقتباع به ولقد كان يجاير في كل سنة بحراء غار حراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجه وانا الثالث هنا ارى نور الوحي والرساله واشن ريح النبوه من اول يوم من الرساله ولقد ادى عليه السلام ديره بنجاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسب الاسلام من الضياع وكان وجوده بحق امانا للامه من الانحراف وكان استعداد ان يرى المؤمن عليه السلام لولايه امر الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضحا لأسحابه قبل وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يصرح أحدهم أن علي عليه السلام كان بيننا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالشمس بين النجين ويقول الآخر لا أبقاني الله لمعظلة ليس لها أبو الحسن ولم يكن النص الذي سنشير إليه هذا يفترض ليس فت إليها يعني من النص الذي جعل علي إمامه او النص هو الذي مثلا عين إمامة أميس أميس عليه السلام إمام قبل النص و بعده للكمال الذي كان يحمله يعني على حدث من العصولي أن النص معكول على نصف طريقية وليس على معقول الموضوعية والسببية لكن ماذا تفوت إليه لا جعلنا النص هو السبب في شعين الإمام ما شاءت هالمناقشات ما للنص على ماذا يدل وهل كان كذا وهل كان كذا لم يكن الناس هو الذي جعل علي عليه السلام اماما علي اماماً بما يحمل صفات الكمال هو بعد نصر ولم يكن الناس الذي سنشير اليه وهو محل المناسبة مثل الغدير هو الذي جعل من علي عليه السلام اماماً وخلية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي هو الامام بما حمله من صفات الكمال قبل النصر وانما جاء النصر للاشاره إليه عليه السلام ولتعريفه ولقطع العذر وإتمام الحجة على المخالفين ولحسم الموقف كما يقولون إلى هنا يبدي أن تهلم هذا الدرس البقية إن شاء الله في الدرس المجل والحمد لله رجل الله على محمد الله, وبركاته. الله وبركاته.